فتناول المؤلف فيها باب الوضوء ونواقضه ما يتعلق به ثم تناول باب الغسل ثم تطرق إلى النوع الثاني من انواع الطهارة الا وهو قوله الطهاره بالصعيد يعني التيمم فراينا متى يباح التيمم متى رخص الله تعالى التيمم للعبد فيكون بدلا من من الماء في الوضوء والغسل وبيننا ان التيمم هو طهاره بمعنى هو لا يرفع الحدث ولكن يرفع حكم الحدث فرق نبهوا لهذا هو لا يرفع الحدث خاطر تقول يرفع الحدث اذا وجدت الماء او استطعت على استعماله ما تغتسلش الجناب يتم يصلي اذا وجد قدر اذا وجد الماء او قادر على استعماله ليقبل باليرفع الحادث علاش يروح يغتسل لكن لما كان هو رافعا لحكم الحادث فهو لا يرفع الحادث بمعنى اذا وجد الماء او قادر على استعماله استطاع استعماله وجب عليه الاغسلو ان كان جنبا والوضوء بالماء ان كان محدثا حدثا اصغر هذا بينناه بالادله على ذلك اذا متى يبحت ايه مفصلنا فيه كثيرا تكلمنا ايضا ما هو الصعيد هو كل ما صاعد من الأرض كل ما خرج من الأرض أو كان على وجه الأرض ولذلك لابد لك يجوز للمسلم أن يمسح على الجدار يجوز تمسح على الجدار بشرط يكون هذا الجدار مصنوع من الصعيد ما لازمش يكون خارجا عن الصعيد وفوم والذي ياخذ باطلاق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجدار بالاطلاق تاع اللفظ هذا هو يقول بلي ما كان ربك نسيا وهذا استدلال في حقيقه بعيد كل البعد لماذا لان كون النص عام او مطلق هذا ليس نسيانا ما دام قوى 20 جهه اخرى فلماذا تقول ما كان ربك ناسيا الله لم ما, ما كان نسيا فقيد يقيد بقوله فتيمم صعيدا طيبا لابد ان يكون هذا الجدار مقيدا بماذا بالاصل المتفق عليه يكون صعيد اذا اين النسيان اذا الجدار كي سمعت جدار تحمله على النصوص الأخرى ان يكون صعيدا طيبا بمعنى مصنوع من طوب مصنوع من اسمنت من جبس ما فيش مشكله لان الجبس طالع من الارض هذا الاسمنت طالع من الارض حتى هذا الاجر مصنوع من من من الارض لكن المواد التي يصنعها الانسان بيده فمواد كجدار من الورق جدار مصنوع من هذي لالاك هذه لالاك هذه انسان صنعها ماش مصادم الارض فهذه لا يتم معنى اذا هذا هو الوجه الاول في الرد عليهم ان قوله قول الراوي مر على الجدار فمسح عليه هذا الجدار مطلق اطلق مو مقيد في اللفظ لكن يقيد بماذا بالادله الاخرى ونظير يحجب نظائر حتى نقنع انفسنا اولا واغيرا ثانيا لابد من نظائر ارايت له ان انسانا سالته اليوم تقول له هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان الصائم يجوز لما يجوز العكس مستحب. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستاك وهو صائم اذا استعمل السواك وهو صائم منه هل ناخذ باطلاق لفظ السواك بمعنى وائن كان معطرا بعطور حديث اليوم اليوم هم السواك سواك مصنوع يحطوا له عطر تعرفوا هذا يحطوا له حاجه هذا الاكسري هذا يحطوه في ماده على السواك تولي عنده نكهه نكهه اما نكهه فاكهه او غير ذلك فتاوى العلماء وش يقول لك لا يجوز الاستياك بهذا النوع من السواك في نهار رمضان للصائم لماذا لماذا قال لك لانه دخلته ماده خارجه عنه قوم <تصفيق> فلي انت راح تحكم ما كان كان نبي صلى الله عليه يجي يقول لك هو لا لابد ان نحمل السواك على ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه تكون دخلاته الصناعه احنا نقولوا كذلك الجدار الذي تيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ما كان في عهده جدار معهود عندهم واش هو جدار مصنوع من الصعيد الطيب ما لازمش نعمم اللفظ ما لازمش مطلقاً ناخذ بإطلاق اللفظ هذا لازم نقيدوه بما كان عليه الحال في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو نأخذ يقولوا ناخذ المعهود الجدار فيه ليست للاطلاق وانما هي للعهد جدار معهود عندهما اذا هذا وجه أيضا في الجواب عما استدلوا به اذا راينا الاسباب المبيحه له ما هو الصعيد صفة التيمم قلنا تيمم ركناه الاساسيان النيه والمسح على الوجه يدين الوجه النيه وتمسح على يديك الاثنين كفيك والوجه فقط وضربة واحدة للوجه والكفف ضربة واحدة للوجه تمسح بهم وجهك وكفيك ما تجددش الضربة هذا ركن تيمم طبعا القديس اسائل ايش لماذا خص الوجه واليدان بالمسح دون الاعضاء الاخرى تاع الوضوء سهل جوب سهل جدا ما هو الجوب ان يتم ما رخصة وتخفيف له الرخصه رخصه وتخفيف الله اراد ان يخفف ما يريد الله يجعلك في الدين من حرج فالان احنا عندنا في الاعضاء بتاع الوضوء عندنا اربعه اعضاء الوجه واليدان الى المرفقين زد ومسح الراس وغسل الرجلين اربع اعضاء ماشي عندنا اسس اعضاء مغسوله وعضو ممسوح اسم اعضاء مغسوله وعضو ممسوح اللي هو الراس إذا نزلنا من الغسل الى اين ننزل حبينا ننزل نخفف تخفيف اي تروحوا روحوا للمسح فما مسحنا الوجه اللي كان مغسول واليدين كان مغسولين بقاده الراس من الاول راهو ممسوح فسقط ماذا لا يمكن الانتقال الى شيء ادنى من المسح باقي الرجلان الرجلان يطآن ما انت تمسح عليه في تيمم فون فلداي لمسحهما كي تمسح رجليك بالتيمم وانت راك تمشي وين راك تمشي في الارض راك تمشي في الصعيد الطيب فلداي يعني لمسح رجلي فسقط سقط الراس لماله. لانه عضو ممسوح فليس لنا ما هو اخف من المسح وسقط الرجلان لانهما يمرغان في التراب من من البدايه فلا داعي لمسحهما ها هي الا التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يبين لك الحكم انه هذا في اعلم واقعين عفوا في اعلم كان يرد تعرفوا ان اعلم واقعين ووضع ابن القيم فصلا مهما طويلا في الرد على شيء مهم جدا خاصه نحن في هذه الايام في هذا العصر نحتاج الى تعظيم الوحي يرد على شيء مهم جدا ليه جيتهم الشريعه بالنقص وانها اتت باشياء مخالفه للقياس مخالفه للعقل كل شيء امرنا الله به لو تمعناه تم وتاملناه لوجدناه لو موافقا للقياس يعني هو عين العقل وعين الحكمه هذه الحكمه فتي ومجيش واحد يقول لك علاش غير رجل الوجه واليد يفهموا مرسولان سقطا خفف الى الموت الراس ممسوح ساقط بالكليه بقاو رجلان يمرغاني في التراب من الاول اذا بهذا نتكلم عن نواقض التيمم ينقض التيمم وينقض الوضوء زائد وجود الماء او القدره على استعماله ثم قال حفظه الله سبحانه احكام الحيض والنفاس احكام الحيض والنفاس لاخر باب من ابواب الطهارة آخر باب من ابواب الطهاره ثم نشرع في كتاب الصلاه مفهوم كتاب الطهارة طويل شفنا ابواب كثيرة باب الانيه باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب النعاين النجسه كيف نطهر هذه النجاسات بعدين ننتقل الى كتاب الصلاه قبل أن ننتقل الى كتاب الصلاه وضع بابا اخيرا وهو احكام الحيض والنفاس فقال حفظه الله الحيض هو الدم المعروف عند النساء ولا حد في الشرع لاقله واكثره وانما يرجع فيه الى العاده طبعا نلاحظ ان المؤلف رحمه الله لم يعرف لنا الحيض لانه قوله الحيض هو الدم المعروف عند النساء فالسفر هو والفعل المعروف عند الناس فوم فليذا ونعرفه لا الافضل نعرفه الحيض خاصه نحن في صاغه تعرض إلى احكام الكتاب والسنه وما دام ان في القران الكريم مذكوره الحيد في السنه مذكوره احكامها فين باغي الوقوف عند معناها اللغوي فنستفيد لغه ونستفيد ايضا معناها الاصطلاحي جد اذا تعرفت على الشيء جعلت له وش يسموا العلماء التعريف وش يسميوه الحد يسميه الحد بمعنى اللي تحدد هذاك الشيء ما يدخلكش حاجه واحد غرافات ماشي من بعد من تولي تخلط لك بين الاصطلح لا لابد تعرف الحيد باش حاجه ما تدخل في الداخل واحكام الحيض والنفاس مو باش لازم يتعلموها غير النساء بزاف ناس يغلطوا ها ربما يسمع احكام الحيض والنفاس قلت دخلنا احنا يلا نوضوا لا فالنساء يحتجن الى معرفه هذه الاحكام هذا واضح لكن الرجال أيضا يجب عليهم معرفة احكام الحيض والنفاس لماذا بما يتعلق بذلك من احكام المباشره مثلا هل يجوز له يباشر زوجته ان يعاشرها هذه واحده زدت ما حكم لو اتى حائضا فهم وقع زدت هل يجوز له ان يطلق امرااته وهي حائض لا يحل تطليق المراه وهي حائض فهم هذا بعد حين فهناك احكام هناك احكام لابد ان يعرفها الرجل من الناس اليوم المطلقين لا يعرفون انه لا يحل للرجل ان يطلق امراته وهي حائض او في طهر جامعها فيه اكثر الناس لا يعلمون هذا الحكم الشرعي لماذا لا عايز عن معرفة احكام الشريعه غير يش محكم واحد في فاس خلاص يقول هذه احكام لا لا تهمون تهم النساء لا تهمك ايضا انت لما سيتعلق بهم الاحكام خاصه بالرجال اذا نقول الحائض في اللغه العربيه هو السيلان تقول العرب حاض الوادي إذا سال حاض الوادي اذا سال وربما ربما من أجل ذلك سمي الحوض حوضا ربما من اجل ذلك سمي الحوض حوضا لسيلان الماء فيه الماء يسيل في الحوض ويجتمع فيه اذا الحيض في اللغه ما هو هو السيلان في الاصطلاح الفقهي ما هو الحيض فهو هو دم عادة دم عاده يخرج من اقصى الرحم يخرج من اقصى الرحم اي من قعر الرحم الداخل يخرج من عقب أق... في ايام معينه في ايام معينه ذو رائحه معروفه طبعا منتنه هي كما شائتي ورائحته منتنه ذو رائحه ولون ذو رائحه ولون يعني علاش نركزوا على هذه القضيه الرائحه واللون مهم فيما سيتطرق ب... ابي اذا انا عاودت انتبهوا لي نقولنا الحيض هو دم عاده ماهوش دم عله دم العله شو هو المستحى استحاضه هذاك دم عله يعني احنا اليوم في, في اللهجه ديالنا الجزائريه المراه لما تكون حائض تقول مريضه خطا ماكاينش مريضه بالعكس هي صحيحه لا دم دم عاده راكي لو كما راكي تحيري هنا وراكي مريضه مفهوم مثلا عندهم غلو واضح في الانبياء والصالحين في فيذا مثلا وصلوا يغاولون في رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى قالوا انه ان غائطه عليه الصلاه والسلام بوله طاهر هذا غلو, غلو. ولو كان طاهرا فلماذا كان يستنجي لماذا كان يستنجي عليه الصلاه والسلام ويقول يستنجي من البول فانعمه تعالى وغفر غلا وغلا لما تقرا تبع تفسير صوفي يقول لك مريم عليه السلام كانت لا تحي الشيعه فاطمه كانت لا تحي شو الغلول هنا طاعنوا فيهم دون ان يشعروا لماذا لان الحيض علامه صحه دليل على ان المراه تحمل المراه اللي تحي هي اللي تحمل المراه اللي ما تحيج واحد الطفله ما تحيج هذه ما تحملش هذه ادي مش راح تحبل ان الحيض علامه صحه لذلك هو دم عادي المراه لما تكون تحيضها عاديه وامر كتبه الله على بنات ادم كتبه الله على بنات ادم ملده حواء الى اليوم فليس عقوبه اما الاثر المعروف عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق رواه عبد الرزاق في ابن ابي شيبه وغيرهما روايه ان اول ما اسمع منا أول, بعد. اول ما نضربوش الحيض على النساء من بني اسرائيل عندما اتخذنا الكعب العالي يعني حتى يستشرفنا الرجال الكعب العالي الطاول كانوا يتخذوا كعاب عاليه بزاف باش يشوفوا الرجال ويشوفوهم رجال, رجال. الله عليهن الحيض هذا الاثر صحاه غير ولا يقال من قبل الراي فهو ان شاء الله حق. لكن شو معنى صلت عليهن الحيض والقي عليهن الحيض ليس معناه انه أول ما, اول ما كان الحيض كان على هذا السبب لا وانما ابتلاهم الله بالحيض بمعنى طالت مدته القى عليهن الحيض بمعنى كانت المراه تحيض في العاده سته ايام سبعه ايام صار الطحي 15 يوم 20 يوم, يوم بلاء ولا بلاء شديد أوكو بقى هنا وش معنى القى عليهن الحي والا نص من رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصحيحين فانا عائشه رضي الله تعالى عندما دخل عليها هي من الحج وصابه صابه تبكي فقال لها ما لك انا في استقالت قالت قالت ان قال انه امر كتبه الله على بنات آدم امر كتبه الله على المراه الابحاث العلمية التي تذكر ظاهرة الحيض عند النساء واخوه وتخصيص الرجل بها قالك بان جسم المراه به ما ومواد تعلق ببدنها عده اشياء منهم منهم لا اجزم بهذا لماذا لانني لست من اهل الاختصاص باش ما نقولش انا تبعت ما عنديش الوسيله باش نتبع اقوالهم لكن هذا ما يقال ان حتى الذهب الذي تلبسه المراه الذهب الذي ترتديه المراه وتلبسه من الحلي وغير ذلك هذا ينقي بجساد في جسدها بتاثير الشمس عليه وغير ذلك الجسم ديالها تدخله بعض الأشياء التي تضرها فجعل الله تعالى هذا الحيض هذه الدوره هذه وما تخرجه اثناء كل في كل شهر شفاء لها لذلك لما كان الرجل لا يلبس الذهب ولا يلبس فلا داعي لذلك مفهوم المهم فيه حكمه الله يريد ان يبتلي عباده بما شاء واختبر ايمانهم بما شاء سب فيه فائده صحيه للمراه والمراه التي لا تحيض مريضه المراه التي لا تحيض مريضه حتى سميت في الشمع يائس وللا يئس من نسائكم سماهن الله تعالى يائس اخلاص ماشي اذا نعود فنقول هو داموا هذاك في الشرح للتعريف وتشوف لي التعريفات منيح تجيب مو تقف عندها هو دم عاده يقابل دم العاده شو دم العله دم مرض انت كي تعرف لا مو مرض هذا دم عاده ولا عله هكذا الاشتحاض ستاتي دم عله اصيب عرق برحمها فسال الدم هذاك دم عله مرض داوي هذه لا دم طبيعه دم عاده دم عله يخرج من اقصى الرحم لماذا لان الاستحاضه تخرج من ادنى الرحم مو من اقصى من ادنى الرحم مفهوم في ايام معينه ان المراه لها عادتها اغلب النساء سبعه ايام سته ايام هذا الغالب فمكله 10 ايام قله ف منها من تحت 15 يوم مشكل لكن اغلب النساء سته او سبعة أيام. وله لون او رائحه وعليه المعول عليه ما المعول في معرفه الحيض له لون خا وخاثر بني فرح للصديد دم رايح للصديد مفهوم وخاثر وله رائحه منتنه كره تعرفها المراه يميز تميز دم الحيض هذا هو دم الحيض صاح قال طبعا اذا عرفنا لان الدماء الطبيعيه التي تنزل من المراه ثلاثه الحيض والنفاس والاستحاضه الدماء الطبيعيه التي تنزل من المراه ثلاثه حيض ونفاس واستحاضه اذا المسلم لابد ان يدرك كل ذلك ماشي قال هو الدم المعروف عند النساء ولا حد في الشرع لاقله واكثره يعني متى تكون المراه حائض ومتى تكون طاهرا لان الفقهاء طبعا نسيت باش نقول لكم باللي كي كتب الفقه اليوم او بعض الناس يدرسون الفقه ما شاء الله يمهدون بين يد درس الحيض والنفاس بقولهم ويقوله مشهوره انه من ادق واصعب المباحث الفقهيه هذا لا خطا نعم كلامهم صواب من جهه كلام صعب اذا انطلقت في دراسه الحيض والنفاس من كتب الفقهاء إذا انطلقت في دراسة الفقه من كتب الفقهاء وارائهم والله هو من أصعب ادق المباحث الفقهيه ارى رجال متضاربه هذا كل يقول برايه والله غير صعب وتخرج من شوف في دوامه وكنت تنتهي كاع من قراءات وبدوش فهمت والو تدخل تبدا تصح ثم فهمت والو صعب البحث هذا صعب وا ما كان الله تعالى لي يضل بعد اذا تا امر يتكرر لمراه يجعلوا صعبه كل قلت بلي لنا غير الوضوء صعب تتعلمه كيفاش الوضوء صعب تتعلمه حاجه اللي تتكرر معنا بزاف كل يوم ديك وجعلها الله صعبه لا المراه تجلب هذا الحيض كل شهر كيف يجعله الله تعالى صعبا تناولنا ولا قد يسرنا القران لدكفال من مذكر هذه الشريعه سهله سمحه بعثت بالحنيفيه السمحه لكن الناس لما تخلو عن الوحي وشرا وبتا وبص صاروا يسالون عن اراء الناس وشرا مثل صوره بقره الوحي وش قال اذبح انراكم ان تذبحوا بقره الوحي قلت ذبح بقره لا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين ما له ادعوا لنا ربك, أدعو ربك هناك واش قال ابو العباس فشددوا فشدد الله عليهم اه لما تشددتوا الله شدد عليهم كذلك الامه الاسلاميه بتوريه كما قال عليه الصلاه والسلام وهنا قوسين ومنيح الاستطراده احيانا كي تشرح حديث لا تتبعوا سنن من قبلكم ما تروحش غير الظواهر الظاهر لا اهم شيء تبعنا فيه النصائح ونصائح ما مسائل تتعلق فهم وقع بعض الناس في الغلو في محمد عليه الصلاه والسلام وقع النصارى في الغلو في عيسى عليه السلام يعني الفكر ديال الامه هذه تاثر بفكر الامم الاخرى كذلك تاثر في التشدد ونسال عن اشياء لم نؤمر بها هذيك الامم وقعوا انما هلك كان هلك قبلكم بكثرة احتمال اسئله مختلافه على الانبياء حتى بينما تتحوش تف ادخذ بالوحي فالوحي ما دام العبد مستمسكا به فانه لا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره فكيف ندع هذا ونتبع غيره قلت اللي يدرس الباب الحيضي النفاش انطلاقا من السنه النبوية فسيشهد عليه فهمه داوابط خطب الاطلاقات تاع السنه نأخذ حتى يراد ما يخصصها اذا قلت الصواب ان مباحثه وسهلة لمن التمسها من مظانها قال المؤلف ولا حد في الشرع لاقله واكثر لماذا لان الفقهاء تناولوا الحد متى تستطيع امراه أن تقول اني حائض لو سالت دفقه واحده من ذلك الدم الذي وصفناه قبل قليل دفقه واحده دم, دم الاسود اشوذ هو دم اسود رايح للصويد اشوذ لا هو رائحه دفقه وحدة. هل ماذا تعتبر المراه حائض فبعد فوره قالك لا لابد ان يسيل يوم وليله حتى تعتبر حائضا هذا قول مخالف للاطلاق تاع السنه ما هو الحي يسالونك عن المحيط قل هو هذا اطلق الله تعالى فلماذا تخصصوا بيوم وليله دفقه واحده تعتبر المراه حائضا اكثره منهم من قال اكثره اكثر شروط اخص الجمهور الحنفيه جعلوا 10 10 ايام دليلكم الواقع يقيسوا على بعض الوقائع وانتم ايها المالكيه والشافعي قال لك حنا 15 يوم صار مساله الحيض عشرة. ما زاد علاني هذو 10 وانتم 15 قال لك اكثر شيء 15 يوم ما زيدش المره مفهم فهدف الحقيقه ايضا لا دليل عليه مثلا ابن حزم رحمه الله يقول لك هناك 17 يوما الواقع دلنا على ان امراه حاضت 17 يوما احنا واش نقولوا كما قال الشيخ الاشنام تيمي رحمه الله في العمده يقول لك والصواب انه لا حد لا ولا لا يعرف دم الحيض بالدفه الواحده حائض ولا حد لا طبعا اغالبهم شحال قلنا غالب دم النساء يحبن سبعه سته ايام كالي سته ايام اربعين كالي قليل جدا 10 ايام واقل منها بكثره شديده اقل من 18 اذا لا حد لا ولا لاقله لو كان امراه تحيض نزلت منها دفقه واحده من دم اسود له رائحه معروفه خلاص فهي حائض ثم خلاص نكمل مع نكمل مع الحيد وكان طبعا سيتي سيتي سيتكلم عما يحرم على الحائض فقه ماشي قال النفاس هو الدم الخارج بسبب الولاده واكثر 40 يوم النفاس لماذا سمي نفاسا لان النفاس هو توسع تنفس لماذا سمي تنفس شوف الانسان كيف يتنفس وشو يصير وش تقولوا انتوا ضاق في النفس ضاق في النفس اذا النفس هو توسيع توسعه الانسان لما يتنفس يصير في ضيق والمراه انه كانت في ضيق شديد حتى في اللغة العربية تسمى السين سوف حرف تنفيس لماذا لانها نقلت الفعل المضارع من ضيق الحاضر إلى ساعه المستقبل كان ضيق فيقول كان أذهب الآن تحكي يقولك س اذهب سوف اذهب لنوسع اذا نقلته من ضيق الحاضر الى الحاضر الى ساعه المستقبل هذا معنى النفاس هو التوسعه في اللغه واما في الاصطلاح فهو الدم الخارج للولاده او بعد الولاده للولاده او بعد الولاده علاش الدم الذي يخرج قبل الولاده الذي قول الطلق الذي يسمى كما نقول بالفرنسيه بداو يسموه كونتراكشن الطلق عندها طلقات راح يمتى يبدا تفتح هنا يبدا اذا خرجش الدم صارت نفاس لو خرج غير الماء هذاك يسمى الماء يسمى الهادي يسمى الهادي لا عبره به ماشي ما يشنو فاس لو كان يخرج النفس مع الطلقات مع انه الوليد مازال ما, ما خرجش هذا ويسمى نفاس لو كان نقول هو الدم اللي بعد الولاده واش نسموه نحتت ولد يعني الدم اللي خرج من قبل اثناء الطلقات ليس النفاس وكثير من النساء يسال يعني الجهه الطلقه ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع قبل ما تولد تسال اذن علي الظهر العصر صلي ما صليش كلها ما تصليش علاش ما دام خرج دم مع الطلقات تاع الولاده تاع النفاس فانت نفاشا اذا هو الدم الخارج للولاده لل بعد الولاده لذلك قال بسبب الولاده يجمع الامرين دم خارج بسبب الولاده واكثره 40 يوما طبعا المراه العبره بالدم العبره بالدم ما دامت المراه تدمي فهي نفاس لو كان يحبس لها الدم اسبوع فلا طهرت لو كان يحبس لها الدم 10 ايام طهرت 20 يوم طهرت يحبس العبره بالدم حبس الدم فهي طاهره صاحبي 40 يوما وحبس الدم يوم لا هنا 40 يوم وانت طاهره وقت رسول الله عليه الصلاه والسلام للمراه انه فساء يوم تاع حد فما بعده ليس بنفاس ليس بنفس. فإن كان هذاك الدم يخرج بعد ال له مواصفات الحيض فهو دم احيض وان لم يكن له مواصفات الحيض فهو استحاضه استي هذا يعني الرحم تاعهاه اصيب عرق من اوروقه فنزيف عندها نزيف استحاضه فهم اذا العبره في النفاس بالدم خارج قبيل الولاده وبعدها متى توقف الدم فهي طاهر توقف ال زاد صار بعد ال40 فهي ليست بنفساء وما زال على ال40 ننظر ان كانت له مواصفات الحيض فهي حائض وان كانت تكون له مواصفات الحيض فهي مستحاضه قال ومتى رات الطهره قبل ال40 اغتسلت وطهرت يعني يمكن تشوف الطهر قبل ال كما قلنا طهرت خلاص اغتسلت وان, است وإن استمر بها الدم بعد ال40 اغتسلت لتمام ال وطهرت ان استمر الدم 40 اغتسل ويصلي وطه لكن احنا لا ننظر لو سال هذا الدم وله مواصفات الحي فهو حي يا ضبطنا ما يريد المؤلف رحمه الله ذكره في هذا الباب لانه انتقل الى النفاس مباشره وكان الاولى ان يقف مليا عند الحي حنا نستنى باللي يتكلم شويه الا تلاحظ انه يتحدث عن الحيض عن النفاس متى يقف, متى يقف يعني كيف الحيض لازم تكون عندها كيف نعرف ان المراه خلاص ادبر عنها ادبرت عنها فنجعل فائده قبل حديثه عن النفاس وش نقولوا يعرف اقبال الحيض بدفعه من الدم واما انقطاعه فيعرف بأمرين انتبهوا يا اخوانا بأمرين كيف تعرف المرأة باللي راهي طاهر وليست بحائض اول شيء الجفوف تدخل القطن او الكرشوف كما بكري كانوا يسموه فان خرجت جافه فهي فهي طاهر فالجفوف هذا علامه على الطهر فهمت ما تتخذوا اليوم المرأة من قطن غير ذلك فان نزعتها وهي جافه فقد طهورت هذه الطريقه الاولى ولكن ابلغ منها لان نحن الجفوف قد تجف المراه ساعات ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات بدا يعود ينزل الدم قد قد يحدث هذا ولكن ابلغ من علامة الجفوف هناك علامه مهمه وهي القصه البيضاء القصه البيضاء هذا ماء يخرج من بعد الحيض ابيض مثل الجير, الجير مثل الجير يخرج هذا علامه على انها طاهر بلا خلاف ولن يعود الحيض علش يتقصى لان المراه تتبعها في معرفه الطهر لان القص في اللغه هو التتبع فارتد على اثارها قصص خلاص ولا يتبعوا الاثار ديالهم حتى القصه القصه لماذا سميت قصه لان الناس تتبعوها حتى سميت اللي يشتغل بالقصص اثاري وكان عندي الاخبار والافار الناس تتبع القصص فهم حتى قصص الشعر قصص الشعر الحلاق يتتبع اثار الشعر ويزيله فيتتبع اثار الشعر ويزيله اذا ماده قصص تدل على التتبع فسميت هذا الماء هذا سمي وشو القصه البيضاء وهذا يدل عليه ما رواه امام مالك رحمه الله في موطئه وغيره والبخاري تعليقا هو موجود في البخاري لكن معلقه ورواه مالك رحمه الله في الموطا ان عائشه ان النساء كن ياتينها يسالنها عن الطهر الكدرة والصفره واش تقول لهم لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء كانوا يقولوا لها يعني شوفوا انا نشوفوا كاين حاجه اسمها الكدره والصفره س... شوف كيفاش نرمي هذا مثلا نشوف انتبهوا معانا نبداو ننظموا مسائل الحي الحي تعريفه في اللغه يعني في الاستراحه ودب عادة ينزلوا من اقصى يخرج من اقصى الرحم وهو اسود وله رائحة يخرج في ايام معلومه اتفقنا هذا الحيض هل له اقل واكثر لا اقل ل... ولا لا حد لاقله ولا لاكثره متى نعرف اقبال الحيض بالدفقه الواحده متى نعرف ادباره بطريقين الجفاف جفوف والقصه البيضاء اتفقنا الان كثير من الناس النساء عن الكدره والسفره ينزل لهم ما صفر او ما اكدر بمعنى قهوي هكذا راح الصدر ماشي اسود دم الحي اسود هذا لا قهوي هذا الماز الذي يخرج لا تعتد به المراه كل ما كاشف فهمت كانت حائض تبقى حائض وان كان الطاهر فهي طاهر ها وش معناه قوله ام عطيه في صحه زهار شنو ابي كنا لا نعد القدره والسفره شيئا ها وش معناه معنا يعني بعد الطهر, الطهر ويخرج لي هذا القهوي والاصفر ما يضرنيش انا طاهر لو كانت كنت كون طاهر وتصيب هذاك الم... تبقى حائض تتمم العدد ديالها العبره بالدم دم, دم, دم الحيض اسود له رائحه معروف تبني عليه المراه ولا تعتد بالكدره ولا بالصفره مفهوم صح هذا اللي ذكرناه في عن القصه البيضاء كانوا, كانوا يجيبوا لها القطن ديالهم فيهم الكدره والصفره تقول لا تعجل حتى ترين القصه البيضاء اذا المراه اذا كانت حائض وراها الصفره والكدره في عادتها فهي حائض وان كانت طاهر وقت صفرائها فهي طاهر ولا تعتد الان ينتقل هو الى الى النفاس تكلمنا عنه في اللغه في الاصطلاح اقل لا حد لاقل قد تلد المراه ويسم منها الدم يوما واحدا يمكن قد تلد المراه ويسم لها 20 40 خلاص اكيد طاهر 40 ولو سال الدم من بعد ولو من بعد فيعتبر استحاضه ثم قال ما يحرم به الحيض والنفس الحيض والنفاس حدث اكبر حدث اكبر مشي حدث اصغر الحيض والنفاس يحرم به سته اشياء نحفظها بجمله بعدين نفصلها اول شيء الصلات يحرم على الحائد والنفساء اي الحيض والنفاس, والنفاس. نسوي استحاضه استحاضه واش فاهمنا دم عله عادي كل يرعف الانسان توش تقول ما تصليش ما تصومش العرف لا يسهل عليك باش ما خلطوش انا نتكلموا على الحيض والنفاس الدم العادي اللي ينزل في ايام معلومه والنفاس الدم اللي ينزل للولاده هذا يحرم به سته اشياء صلاه الطواف ما يجيبناش حاجه جديده اذا كان المحدث حدثا اصغر تحرم عليه الصلاه وتحرم عليه الطواف ومس المصحف هذه سته الأشياء. تحرم على الحائض والنفساء كما تحرم على المحدث حدثا اصغار كانت صلاه يجوز للمراه الحائض تصوم ما يجوز لها تمس المصحف وما يجلاش تطوف بالبيت هذه المتلفلات شفناهم فيه وفصلنا القول فيها الامر الرابع الصوم لا يحل لها ان تصوم حائط وانه فساء لا تصوم طبعا انا اتيت باللي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه لأن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم وهي تحيل سته ايام سبع ايام في الشهر لو كانت نلزمها بالقضاء كل شهر سيشقوا عليه ذلك اما الصوم مره في العام سته ايام سبع ايام لا تظروها فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاه والفرقه الوحيده التي قالت بانها تقضي ايضا الصلاه هي الحروريه الخوارج قالوا بان المراه بالحائض تقضي الصلاه وهذا خرج عن اجماع المسلمين اذا الصلاه طواف مثل المصحف والصيام ويحرم عليها خامسا وحرم عليها الجماع كما يحرم على زوجها يحرم الوطء وهذا ايضا بنص القران ولا ويسالونك عن المحيض قل هو آذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والامر السادس طلاق يحرم الطلاق على المرأة لماذا لماذا ما دامت حائض فالرجل اذا راى اراد أن يطلق زوجته فيا بغى ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في يطلقها ويحرم عليه طلاق يعني هو آثم هذا يسمى الطلاق البدعي الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه والطلاق البدعي ان يطلقها في حيض او في طهر قد جامعها فيه هذا طلاق بدعي واختلف العلماء اختلافا كبيرا في وقوعه والصواب انه يقع الصواب انه يقع وتفصيل هذا ان شاء الله تعالى نراه ما جاء بشو الطلاق ما تكلمش على هذا انا زدنا على الكتاب قلت الكتاب فيه نقص لم يشمل جميع الاحكام احنا واش قال يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم الصوم وتقضيه إذا طهرت ثانيا نذكر الوضع في الفرج وثالثا لم يذكره وهو الطلاق حنا نزيدوا الطلاق والتفصيل هذه الاحكام لا لاحقا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله